وَنَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ فَطَهَّرَهُ عَلَى الْعَالَمِينَ هدى, هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يُنظَرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ يَوْمَ يَأْتِي دَوَّلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُمْ قَدْ ضَلُّوا قب أَتَرْسِلُ رَبُّنَا قَدْ جَاءَ أَتَرْسِلُ رَبُّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا من شُفَعَاءَ أَتَشْفَعُ لَنَا فَيَشْفَعُ لَنَا فَنَامَ نَوْمًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِفَ بِنَا ۖ وَضَلَّ عَنَّا مَا كُنَّا نَسْتَمِعُ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يغشي هَارٍ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّيْطَانُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَةٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادْعُ رَبَّكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ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 حَدًا شِقَالًا شَقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيْتٍ شَقْنَاهُ لِبَلَدٍ لَّيْتٍ فَأَنشَأْنَا بِهِ النَّبَاتَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ذَاتَ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ